بسم الله الرحمن الرحيم صدق اسم ربك الذي خلق الذي من فجعله يوم ينشق <تصفيق> وقمر صفاء لمن يسير كن حرا فذكر انك ذاتي ولا. من يذكرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطا إن هذا لك الشفف الأولى